الدرس الثاني مهنتي في المستقبل واحد استمع إلى العبارات الآتية وأعدها ثم اكتبها في دفترك ربة البيت مدرس موظف موظفة طبيبة متقاعد